ان الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ لَنَفْتَرَنَّ عَنْهُمْ وَهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّ وَنَادَوْا يقض علينا ربه قال إنكم ماكسون قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون لقد ولكن أكثرهم للحق كارئون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون نسمع سرهم وندواهم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ قُلْ إِن كَانَ اللَّهُ بِالرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يطلقون فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يقودوا ويلعبوا اَللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُمَنُّ الَّذِي يُعَذِّبُ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ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 وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من بِالشَّفَاعَةِ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَكِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُكَذِّبُونَ أَمْ تَيَسَّفُنَّ وَقِيلَ هُوَ رَبِّي يؤمنون وكيله يا ربي انها لايقم الا لتنلون فصف عنهم وقل عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون